فضيلة الشيخ هذا السام يقول أنا إذا طلبت العلم وحبيت القرآن يأتيني خمول وكسل فهل من توجيه جزاكم الله خيرا توجيها تترك الخمول والكسل إذا يأتيك شرط منه نعم يعني الإنسان إذا كان صادقا في أمر لا يؤثر فيه خمول أو كسل لو قيل لك إن بهذه الدار ألف ريال نعطيك إياها إذا انتظرت إلى ساعة لا والله لو انتظرت إلى آخر النهار بس بشرط منك ما تنام ولا تتكاسل ولا تقف على رجليك ماذا يكون كيف نسلعة الله الغالية أي خمول وأي كسل يطرد عنك الخمول ويطرد عنك الكسل إذا تذكرت ما عند الله سبحانه وتعالى أي خمول أو كسل يأتي للإنسان هو في مجلس العلم وهو يعلم أنه تحفه الملائكة أي خمول أو أي كسل يأتيه وهو يجلس في مجلس يعامل فيه ملك الملوك وإله الأولين والآخرين عبد أعرض عن الدنيا وأقبل على ربه أي خمول وأي كسل يأتيك وأنت تنشر كتاب الله بين يديك في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة أي خمول وأي كسل يأتيك وأنت تفتح كتاب الله الذي فيه الأخبار والآثار التي تقض المضاجع وتبكي العيون وتخشع القلوب أي خمول وأي كسل وأنت في جد لا لعب فيه وفي حق الله باطل فيه أي خمول وإي كسل لأننا لم نعرف الله حق المعرفة خمول وكسل لأننا لم نعلم أين نحن الشخص يأتي ويذهب إلى مجالس العلم وهو لا يستشعر أن الله يسمعه ويراه يا هذا لو علمت أي شيء أخذت إذا أخذت كتاب الله يا هذا لو علمت من تعامل وأنت خارج من بيتك إلى حلقة من حلقات الذكر يا هذا لو علمت أي ليلة تلك الليلة التي سهرت وتعبت ونصبت وأنت تقرأ كتاب الله أو تقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحفظها للأمة ألا تعلم أن الملائكة تتنزل لأنك في عمل صالح يرفع فتفتح له أبواب السماء هذا الذي تجلس من أجله وهذا الذي تكتبه وهذا الذي تسمعه وهذا الذي تقرأه ذكر لك في الدنيا وذكر لك في الآخرة هذا الذي تقرأه وتسمعه وتنظره وتعيه وتفهمه ترفع به درجتك وتكفر به خطيئتك هل هل شعرت يوم خرجت من بيتك أنه ربما تخرج إلى مجلس من مجالس العلم وأنت أصدق ما تكون مع ربك ينظر الله إلى قلبك ليس فيه أحد سواه وقد تخرج أنت في خضم الشواغل والمشاغل وقد تخرج أنت سهران الليل فتقول أريد أن أبقى على سهري لأرضي ربي فتخرج إلى هذا المجلس لله وفي الله لا رياء ولا سمعة فتبعث الملائكة لتشهد على عملك الذي عملت فيه ربك فإذا بك في هذا المجلس تخط لك الحسنات وترفع لك الدرجات فيالله كم من طالب علم رجع إلى بيته كيوم ولدته أمه ويالله من طالب علم خرج من أجل أن يقرأ القرآن وأن يحفظ القرآن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وكأن لسان حاله يقول أشهدك يا رب أني أريد أن أحمل كتابك بين صدري بين دفتي صدري لوجهك وابتغاء ما عندك ومنهم من خرج من بيته ليتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكأن لسان حاله يقول يا رب غفلة الناس ولهت بالدنيا وإني أريد الآخرة أريد ما عندك أريد رحمتك أريد فضلك أريد الدرجات العلا من الجنة أريد أن أتعلم العلم الذي يقربني إليك رب ما خرجت من بيتي لا أشيرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت لك ولوجهك وابتخاء مرضاتك فارفع درجتي وكفر خطيئتي وبارك لي في علمي اجعله علما شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون اين انت من هذه الرياض الزاكية اين انت من هذه المجالس التي فيها الدرجات العلا من الجنة يسأل الله ملائكته وهو بخلقه عليم فيذكرونك تصعد الملائكة الى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض ما سألهم عن الذين شيدوا ولا عن الذين بنوا ولا عن الذين سادوا في الدنيا ولا عن الأغنياء ولا عن الأثرياء ولا عن العظماء سأل عن من جلس في مجلس يذكر فيه الله فحفتهم الملائكة وأشيتهم الرحمة لأنهم جاءوا متاجرين مع الله فارتفعت هذه المنائكة إلى ربها فيسألهم الله الله أكبر هذه مجالس العلم التي تنام فيها والخمول التي تخمل فيها أين أنت؟ أين أنت؟ أنت تعامل ملك الملوك وإله الأولين والآخرين يسأل الله منائكته البررة الحفظة عن هؤلاء الذين جلسوا في بيت من بيوته ما جلسوا للدنيا ولا جلسوا للبيع ولا للشراء ولا للأخذ ولا للعطاء ولا للشعر ولا للنفر ولا للتباهي جلسوا ليتعلموا شيئا يقربهم إلى الله فيقول الله جل جلاله في آخر الأمر وما أدرك ما آخر الأمر فآخر الأمور التي بينك وبين ربك ربك كلها خير وكلها نفحات ورحمات وود وبر يقول الله لهم ماذا يسألونني ماذا يسألونني من هم هؤلاء القوم ما هي حاجتهم الله أكبر هل شعرت أنت تجلس الساعة والساعتين أن الله يسأل كما جلست في مجلس هذا العلم كما أحببت العلم وأهله وتقربت إلى ربك وخانقك بهذا العلم فانظر أين منزلتك يقول الله تعالى ماذا يسألونك يسألونك جنتك قال وهل رأوها كيف لو رأوها لكانوا أشد طلبا لها ثم في آخر الحديث يقول الله لهم قد غفرت فيقول تقول الملائكة يا رب إن فيهم فلانا عبدا خطاعا كثير الذنوب مر فجلس معهم قال وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليس هذا الذي تنام ويصيبك الخمول عنه شهد الله من فوق سبع سماوات أن صاحبه لا يشقى العلم هذا أي شيء أي شيء هذا العلم أغنى الله العلماء فليس هناك أحد في هذه الدنيا والله أغنى ممن علم وصدق في علمه والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لو خير العالم العامل بعلمه بين صفحة من صفحات هذا العلم من الكتاب السنة وبين الدنيا وما فيها من مالها وثرائها وجاهها وأنشها وبلخها والله لاختار الصفحة واعتز بل إنه يرى أنه لا يمكن أن يلتفت إلى هذه الدنيا أي شيء أعطاك ربك أي شيء ترتج له السماوات السبع العلاء ألا تعلم أنك لو طلبت هذا العلم وأعطيته حقه ونبذت الكسل والخمول وأقبلت على ربك بصدق وجد واجتهاد وأظهرت لله أنك تعظمه وتعظم هذا العلم الذي تطلبه أن الله يفتح عليك باب سعادة لا تشقى بعدها أبدا وأن الله يفتح عليك بهذا العلم باب رحمة لا تعذب بعدها أبدا لقد طلب أقوام العلم فصدقوا مع ربهم فصدق الله معهم فيال الله من قبور تنورت لأهلها بالعلم والعمل يا لله من أقوام ارتحلوا من الدنيا وبقية أثارهم علومهم ترفع بها درجاتهم وتكفر بها خطيئاتهم يا طالم العلم استفق من المنام وانتبه من الغفلة وتذكر ربك ذا الجلال والإكرام إن الأساء والشجاء أننا ما قدرنا الله حق قدره ما أسفنا على راحة الأبدان ولا على صحبة الخلان، ولا على ما يكون وما كان، ما أسفنا والله إلا أننا ما قدر الله حق قدره. هذا العلم ليس محل للخمول، هذا العلم ترجف به القلوب. كيف تنام أنت في ذكر الجنة والنار؟ كيف تنام؟ كيف يا النوم من لا من لا يعلم يسلم في أخره أو لا يسلم؟ كيف تتلذذ بالراحة والخمول وعنت في سلعة الله عز وجل التي تنتظرها أمة من بعدك عار على طالب العلم أن لا يقدر الله حق قدره لقد فاتت الدنيا ومضت في زينتها وزخارفها فتبا لدنيا أبعد الطالب علم عن الله وطوبا ثم طوبا من عظم الله حق تعظيمه وأجل الله حق جلاله وعرف لهذا العلم حقه وقدره يا طالب العلم اتق الله واعلم أن الله مطلع على سريرتك فإذا أردت أن تطلب العلم فاملأ قلبك تعظيما لله وخشية لله تكن من السعداء الفائزين الأولياء الأصحياء الأطقياء إن العلم ليس لله ولا للخمول إنا سنلقي عليك قولا فقيلا وعلم أنه لا يأتيك الكسل والخمول إلا بسبب الذنب ولا يأتيك الانصراف عن العلم إلا بسبب الغفلة ودواء ذلك ما أرشدك إليه ربك أكثر من الاستغفار. والتوبة إلى الله عز وجل وقل اللهم إني أعوذ بك أن تحرمني خير ما عندك بشر ما عندي سل الله أن يغفر ذمدا يحول بينك وبين العلم فليس هناك حرمان أعظم من حرمان العلم والعمل اللهم بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك نسألك علما يقربنا إليك اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وامنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اشرح بالعلم صدورنا وعبر به قلوبنا وسدد به ألسنتنا وعصم به جوارحنا وخذ به بنواصينا لكل عمل يرضيك عنا اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك اللهم صرف عنا في العلم كل ما يحول بيننا وبينك نعوذ بوجهك من الرياء نعوذ بوجهك من الرياء نعوذ بوجهك من الشمعه اللهم اجعلنا من خائفك وتقاك وابتغار رضاك فالهيته عن كل شمعة ورياء وملأت قلبه بتقواك وخشيتك فجعلته من الأصياء اللهم خل نواصينا لما يرضيك عنا اللهم اجعل حظنا في هذا العلم أوفر الحظود اللهم اجعل حظنا في هذا العلم أوفر الحظود واجعل علمنا شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنود إلا من أتاك بقلب سليم اللهم يسلم